بسم الله الرحمن الرحيم. من أخبار المستقيم، من المستقيم، من المستقيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما أتهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون. إلى جنة هدت هبت عواصفهم تدك حصونهم وتقول له لن نوقف الغارات حتى أمراضنا تزول. إنها والله الشهادة، الله الشهادة. فلا دامت أعين الجبناء أن يعلم أن جنود الله قادم وأنها بما هي فيه من الربهة والعظمة المزيفة فالله لا ولن أهل فإلى أمريكا صنعوا ثوابيتكم واحفووا قبركم قادم لكم باذن الله الله من أبطال حفروا بالنور اسماؤهم في سجل التاريخ من اخبار المستاقب من اخبار المستاقب من اخبار المستاقب ولا أخبار تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون انها الشهداء، بدمي أسر، صر قصتي وجهادي، الشهيد يوسف، بانصار العين، الشهيد جهاد، عبد العزيز، كنوار الرحمة العزيز زاهر، سامي مصالح السويد، أحمد الحجل وكيم المدي، يعقوب الغاندي، يقصين حكاية الأمجادي، بدمي أسر، قصتي وجهادي الشهيد يوسف بانصار العين الشهيد جهاد عبد العزيز كنوار الرحمة العزيز زاهر سامي مصالح السويد أحمد الحجل وكيم المدي يعقوب الغاندي يقصين حكاية الأمجادي بدمي أسر قصتي وجهادي فيا لها من كرامة عظيمة أنترم الله بها هؤلاء الشهداء ما عند الله خير وأبقى الله عنده حسن المهام يا أهل القرآن ويا حملة الرسالة ويا دعاة الإسلام لقد كان أهل القرآن العاملون ودعاة الإسلام الصادقون أول من يذود عن حياض هذا الدين يا أمة الإسلام قومي والثريك قُفِّي عن الإدعال والإخلال لا يا أحفاب صعد وخالد والمثل ستكون لعداً ونقفون ستسيروا على خطر هؤلاء الرجال واعتموا بقايا هذا الوطن <تصفيق> أمريكا فأخرجوا أمةكم من هذا التين هذا الدين كما فعل هؤلاء الرجال هم يكونوا في عشر جيشاً وكانوا في ساعة عشر مجاهدا صدق الله سبقهم مطلب للطبل والمزمار والأعوادي قولوا بأني جاهل وعقيدتي مدخولة وتطول لكن أحب أن أؤكد أن البلاد ليس سعودي ولا مثل سعودية ومنبوض للسعودية ونحن نرجم الصحباتنا الحظة أن تتقيد بأن هذا سعودي لا من للسعودية لا كثير ولا قريبا وهو مجرم أساساً أنى ليد ألفت الخيانة والخس تستحوذ على نفوس تبيعها رخيصة في سبيل الله نعم هذا الفضل هذا العسد هذا الجبل الأشم هذا القطع الأتويدة هذا الرجل الذي ضحى بماله ووقته وصحته ونفسه وأمواله في سبيل الدجاء عنكم نعم عنكم وعن المسلمين عن عقيدتهم وعن بنائهم وعن أعواضهم وعن أموالهم هذا الرجل يكون محل اعتزاز في نفسنا ومسا مشاف على سدورنا يتاك كرامة في قراروسنا جاء البريطانيون وهزموا على أغوانستان قبل أن يوجد وسامة ردان ثم جاء الروس قبل أن نجي والآن جاء الأمريكان فنرجو الله أن يهزمهم كما هزموا ولفاهم تلفعوا بسلاحه والعزم منه تفجرها واسل الصياد قولها ما هذا كفر يا رب لم يذر فيه الذي من الكرام أينها مخيم لذاته والكفر بالحب And the third, a good thing, and the third, a good إلى المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان إلى الأسود الرابطين في خنادقهم هنا حيث اللهيب والقص والحمم والرعود إلى الذابين عن الأعراض والدماء إلى عشاق الحور وطلاب الشهادة إلى أولئك الذين خرجوا من زهرة الدنيا إلى ساحات القتال للجهاد في سبيل الله إلى الابطال الذين وضعوا أرواحهم في أكفهم ابتغاء ما عند الله من الثواب العظيم والنعيم المقيم صوت الجهاد للإنتاج الإعلامي تقدم كما تتحدث عن غزوتين ميوربو واشنطن تتحدث عن أولئك الرجال الذين غيروا المشرى التاريخ وطهروا صفحات الأمة من رجس الحكام الخائنين وأتباعهم بغض النظر عن أسمائهم المسنبياتهم <تصفيق> تتحدث عن رجال لا أقول أنهم حطموا بردي التجارة ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية فقط فهذا أمر يسير ولكنهم حطا مهبل العصر وحطا مقيم هبل العصر وظهر فرعون القرن أنا حقيقته البشعه لا فرق بينهم وبين فرعون مصر إلا زيادة في الكفر والكذب فها هو يقتل أصبادنا في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي لبنان وفي كشمير وغيرها من بلاد الاسلام هؤلاء الرجال العظام جذروا الإيمان في قلوب المؤمنين وأكدوا عقيدة الولاء والبراء ونسفوا مخططات الصليبيين وملائه من المنطقه المنطقة عبر عشرات السنين عبر الغزو الفكري لتميين عقيدة الولاء والبراء وإن المقام لا يتسع لذكر هؤلاء الرجال بما هم أهلهم والقلم يعجز عن حصر محاسدهم ومحاسن آثار غزواتهم المباركة إلا أننا نحاول وما لا يدرك كله لا يتعقجه ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه مستقيم ولا عمرة ولا وجهات هذه الأمواج المتراقصة إلا في نماذج الشمال والجنوب. كثير الله ربَّ الله من ينقض عليهم وقل يا أخي ضيعت مستقبلك لو كم الجماعة على هذا الجهاد السامي. هذا فتر السقيم هذا هو الشكل السقيم. أصبح الذي في الجامعة أصب على ثقب، هل يدرس الجامعة قالوا على ثقب؟ هل عنده محل خمسة عشر ألف وقالوا على ثقب؟ هل يدرس قالوا على ثقب؟ كل على ثقب ما من على على طيب من اللي على ثقب؟ هل هو على ثقب طيب للجهاد؟ ما أحد على لا أحد إلا كل الناس على ثقر. وأنا اقول كما قال بشروح حافي بشروح حافي أن قضاء العلم بين أبخار النساء، أقول ضاع الجهاد بين أبخار النساء، والذين قالوا إن على ثقب الله إنهم على ثور النساء. وليسوا على ثبور الامه ويا لو كانوا على ثبور الامه ركفتوا عنا كل سنة يقتل منا ما يقرب من نصف مليون يقتل من هالله ويقولون نحن على ثباث أين أنت عشرين يوم يقتل سبعمائة ألف في تربستانة وأنا اللي على ثباث جديدوني في تربستانة هل أحد منكم ما أحد ولا من الشيخ يوسف العيين <تصفيق> العالم الشاب الحافظ للقرآن وللكتب الستة العسكري المتمدس والمنظر العبقري الذي خدم الجهاد بكتاباته وتنظيراته وما تأخر لحظة عن الجهاد بنفسه وقدمه في بلاد المسلمين المختلفة عبقري ملهم منادرة من نوادر العصر لو كان في أمة أخرى لما جعلوه يمشي على الأرض بل حملوه على رؤوسهم ولكن الطواغيت في بلادنا ومن أجل خدمة الصليب أبوا إلا أن يقتلوه أو يأسروه أو يثبتوه فاختار الشهادة وفضلها على كل شيء وكذلك صدر كتاب لاحد طلبة العلم حقيقة الحروب الصليبية الجديدة وفند فيه مزاع الذين يزعمون أن هذا الفتال لا يسح ومن زعم الجواز الشرعي قال إن هناك مفاسد أيضا فند فيه فترى طريفة جمع جمع جيدا مرفقا يفوح شذاه عطارا من غصور إذا لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا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 بدات اوزع مجموعات وكل مجموعه في مكان وكل امير يشوف مجموعته يا ناس لا طلعوا الروس دس الجبال في كل مكان لو علم الروس ما كان يطحنون الدنيا طحن يعني اللي يسمع يسمع واللي ما يسمع يعني مشاكل كان بر موت والله يا الليل ما تنام والنهار ما تنام. النهار تمشي والليل ما تنام. الناس كانت تمشي سكار مثل السكار الجوع برد الناس رطوبة دائم رطوبة ارجل انا اول مرة والله ارى في حياتي ارجل اخوة بيضاء الرجل كلها من الاسفل بيضة بيضة يعني, بيضة يعني اللحم قلوه مفتن من الرطوبة لمدة اربعة خاصية لان الحلاء لا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 التحق بالجهاد الأفغاني عام سبعة وثمانين فمن حياته القصيرة التي لم تتجاوز اثنتين وثلاثين عاما أمضى القائد خطاب خمسة عشر عاما في الجهاد وقد كان من قدر أفغانستان محطته الأولى أن تكون مدرسة في الجهاد والكتاب وراى الشهاده منيات والموت اسعد ما خاض الحروب بهمات ان رحله القائد خطاب هي نموذج عملي في كيفيه الاستجابه لقضايا الامه الاسلاميه فقد قاتل في افغانستان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 بعد أن عجزت عن منازلته في مواقع الابطال لتنتهي بذلك حياة قائد عظيم من أبطال هذه الأمة تختلف عن حياه كثيرين ممن تربعوا على اوسمه جنرالات وضباط وعن اولئك الذين ملؤوا حياتنا بكاء واستجداء للنصر من العدو الكاذب لقد خرج خطاب بن بيتي حين خرج من غير أوسيمة ولا شهادات عسكرية إلا حقيبته وعزيمته الماضية يبين أن هذا الدين ما زال قادراً على تخريج الأبطال والقادة المضفرين الذين يرهبون الأعداء ويفتكون بالجيوش هذا إذا اختاره طريقاً ومنهج حياة ومصدراً لعزه لا تعرف الدنيا فرحمك الله يا خطاب من قائد فذ وبطل همام وأدخلك فسيح الجنة من عشرين قايد يعني هذا بحداته جيش مجموع حتى واحد يفهمه أجمعها بالمخابرة ويتكلم معها ويا يا يا أبو بيا أخونا ويا يا أخونا أبو عبد الصمد ويا فلان ويا أبو عمر وبدت الناس حاولوا رتب قدر المستطاع بس حتى نعرف من اللي يضيع من اللي يطيح من اللي يجرح من اللي يقتل حتى نعرف الأمور هذا كان أهم شيء لدينا نترصد طرعت بقينا ناس الوادي طبعا رحلة كانت ثمنتاشر يوم حال ما ينفع الله سبحانه وتعالى بدينا مع الاخوه مع مع المجموعات ترصت المطر لحد عن طريق فطلعت أنا أخونا بالوليد ما أرسلت مجموعة وضيعت وراح ما جت اخونا ابو عمر الله يغفر بعدين مجموعة ثانية تعال أبو الوليد يضرب بسم الله طلعنا في حقته اول أول ما طلعنا وتدبلنا مع الروس هو سرقت الجرح اخونا بالوليد وقتل واحد وحطنا نفرين منك جلس الرس في القمر طلعت تبدأ هنا كنت حاق فيها كسان هذا أنا أخونا بالوليد وأخو معي و... يعني فيها نار في الشجر نار صغيره يعني يقولون مجاهدين جالسين يعني ما اعتقد تمو... يعني الروس بالعادة اي موقع لهم يطلقون قنابل مضيئه او تكون لهم رميات ليليه أشوف هذا المكان فيه نار صغيرة أنا قلت له أخونا بالوليد هذا قبل ناجرة قلت له بالوليد يعني ممكنكم جاهدين قالوا اللهيك نار نار ما هي نار ما هي نار نار الوضع راح شو في ناس يتكلم أرجع من هنا قلنا خلي مع خشياني حتى يتكلم مع خارقون أخوهم جاهدين وإذا تكلم معهم باللغة الروسية أكثر الأخوة يتكلمون باللغة الروسية لأن اللغة الشيشانية ومحل من الأخوة. لنا أن مع كل شعوب يعني ما الواحد يتعلم اللغة فأقول الروسيه كان لغة عامه عام، ما فاكل أخذت كلام في فنحن خفنا حنشوف الناس يظنون الروس فصر يعني خطأ في الليل فجاء أخو الحشاشني أحد الحراس من عندي، وبدأ ينادي عليهم، شو اللي الناس خرجوا من الخيمة، شو اللي الناس جالس، يقول له طأخت اصيب اخونا أخونا، أنت يا الحراس أنا فرش عليه وهرب، في ذاك الوقت انا كنت جالس يعني والله ما كنت أبعد عن عشرة أربعة، لأنني كنت ونادي بالجهاز اللي سلك حوالي يمكن نص بجنبه، بجنبه والله ما بعد عشرين ثلاثين بدنا بديت بالرماية عليهم أنا وأحد الحارس من الآخر وأخوانا بالوليد يعني ح يعني تراجع من جهة أخرى وتحمل الموضوع بسرعة وبدأ أسد كذا رماية وبدأ في الأثناء بالطقيق على المصحف. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسه وأمواله بأن له الجنة. <تصفيق> لأعلم أمريك أن جنود الله قادمون وأن هلاكها قريب. فلا ترتبوا بما هي فيه من الأدهة والعظمة المزيفة فالله مولانا ولا مولانا الشيخ المجاهد عبد العزيز ابن عبد الرحمن العمري الزهراني ولد ونشأ في هوغان مقر المخوى بالبحر كان والده شيخ علم له دروس في فرائض بجامع المخوال انتقل إلى القصيم لطلب العلم وطلب العلم على عدد من الجزيرة منهم الشيخ محمد الأيثامين أرحمه الله ودرس عليه بلوغ المرض الشيخ خانج المشيقة ودرس عليه منار السبي كما قرأ الحديث على الشيخ العالم المحدد سليمان العلوان، والشيخ عبد الرحمن الشمسان والشيخ عبد الله الهنيمان ودرس بلوغ المرامع عن الشيخ صالح الفوزان ودرس في علم نقجال على الشيخ عبد الله السعد، وقرأ الأف滅اة الفكري على الشيخ سبب الغنيس ودرس اصول الحكم على الشيخ عبد العزيز العويل كان شديد الحب للقران الكريم والحديث الشريف فتم حفظ القرآن في شهرين حفظ صحيح البخاري بالسند وحفظ بلوغ المرام كامله كما حفظ الاربعين بالسند حفظ عمده الاحكام بالسند كذلك كان يؤم الناس أحياناً في صلاه التراويح والقيام الخيار العالم الحر مهاجرا ومجاهداً في سبيل الله أبا يكون مع القاعدين أو يكون صوتا للظالمين مضى إلى حيث دولة الإسلام ومصانع تجار أفغانستان وبدأ البطل دوراته العسكرية بهمة واجتهاد، لم تم تمنعه مشقة التداريب العسكرية وضيق الوقت من تعليم المجاهدين مما اتاه الله من العلم كان يحمي محمى أمته الجريحة فواقف نفسه للشهادة في سبيل الله بعد إخخان في العدو وكان له ذلك بفضل الله تعالى فلقد رشيح ليثونه من سرايا غزوتين نيويورك وواشنطن وبدأ في الدورات الخاصة لهذه العمليات وكان مجدا هو وإخوانه لتحصيل أكبر قدر من المعلومات ومتابعة الدروس متخطين بذلك حواجز اللغة الأجنبية وصعوبات العلم الحديد سعي منهم لهدفهم وتدمير هبر العصر الحديث أمريكا كما ولا يفوتنا أن نشير إلى الأجواء الأخوية والإيمانية التي كان يعيشها شهداء غزوتي نيويورك وشنطن في بيت الشهداء في اجواء أجواء ملؤها الحب في الله والصفاء والحياة وهكذا ظلت هذه الدورات الخاصة مستمرة دون انقطاع ليلا ونهارا. يستمر هؤلاء الابطال في هذه الدورات مستعينين بالله وحده ليخرجوا بعد ذلك بأعظم الدروس لأمتهم بل ولجميع أهل الأرض. ويكون بذلك خير قدوة للشباب المسلم التائه بين أهل اللعب وأهل الطرب فيا أحفاد سعد وخالد والمثنى كفاكم لعبا ولهوا. وقوموا فسيروا على خطى هؤلاء الرجال وحطم بقايا هذا الوطن أمريكا قوموا فأخرجوا أمتكم من هذا الدين وانصروا هذا الدين كما فعل هؤلاء الرجال فهؤلاء الرجال لم يكونوا تسعة عشر جيشا بل كانوا تسعة عشر مجاهدا صدقوا الله فصدقهم لا نزكيهم على الله فالله حسيبهم وهكذا كان الشيخ أبو العباس ابن سريخ المحمد عطان والتي جمرت أول قلاع العدو للإصلادية يا قوم قوموا قياما على أمشاط أرجوكم ثم ازعوا قد ينال الأمن من فزع اوزوا قبل أن تغزوا يا قوم عودوا إلى دينكم وانظروا إلى العدو من حولكم وما فعله العدو بإحوانكم في أماكن أخرى من العالم الإسلامي أو أقره أو أعان عليه فلا تأمنوها أن يكون غدا على رؤسكم ورؤسنا جميعا لا يقبون فيكم إلا هو الأدمة في الحقيقة والكفر ملة واحدة وإما تعددت الملمة هي يبقهوكم يكون لكم أعداء ويلسقوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وردوا لو تذكرون يا قوم أنتم رجال تستطيعون أن تفهم دين الله وتستطيعون أن تذلوا أعداء الله فربوا أمر الله ورسوله تذلعه يا قوم هذه نصيحة فستذكرون ما أقول لكم ويفضوا أمري إلى الله يا أمة الإسلام قومي واثأري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 لوددت ان اغزو في سبيل الله فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم قصدي في جهلي واصراري ومطلبي من اله واحد الباري شهاده في سبيل الله خالصه تمحو ذنوبي وتنجيني من النار ان المعاصي رجس لا يطهرها الا الصوارم في ايمان الكفار وتوسدي لقنابلي في خندقي أحلى وأشهى من الذي ذرقادي واغبار خيل الله في أن هؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله قد أمنوا من عظيم الأهوال والكروبات وسكنوا بأجل المحال في أعلى الغرفات، وكرعوا من النعيم أثوابا والدرعوا من التنعيم أثوابا ومتعوا بجنان الفردوس مستقرا ومهابا وتمتعوا بحور عين كواعب وأترابا أرواحهم في جوف طير خضر تجول في الجنان تأكل وتشرب وتأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن يتمنون الرجوع إلى هذه الدار ليقتلوا في سبيل الله مرات ومرات لما بهرهم من ثواب الله الجزيل فما أقبح العجز عن انتهاز هذه الفرص وما أنجح الاحتراز بالجهاد عن مقاسات تلك الغصص وليت شعري بأي وجه يقدم على الله غدا من فر اليوم من أعدائه وما طله بتسليم نفسه بعد عقد شرائه ودعاه إلى جنته ففر وزهد في لقائه وبأي عذر يعتذر بين يديه من هو عن سبيله ناكب وعما رغبه فيه من الفوز العظيم راغب وقد صحب الصحيحين, الصحيحين قال والذي نفس محمد ومن هو عليه الصلاه والسلام هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وهو صاحب اللواء يوم الشفاعه فخاتم الانبياء والمرسلين عليه الصلاه والسلام يتمنى هذه المنزله فاعو وعقلو ما هي هذه المنزلة التي يتمناها خير البريه عليه الصلاه والسلام يتمنى أن يكون شهيدا والذي نفس محمد بيده لوددت أن اغزو فأقتل ثم اغزو فأقتل ثم اغزو فأقتل فهذه الحياة الطويله العريضة يختصرها الذي يوحى إليه من رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى هذا النبي الكريم الذي يوحى إليه يختصر هذه الحياة بهذه الكلمه يتمنى هذه المنزل السعيد من اتخذه الله شهيد فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم نصر الدين وأن يرزقنا الشهادة مقبنين غير مدبرين وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة رواه البخاري ومسلم وفي رواية أخرى لما يرى من فضل الشهادة وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك أي في الجنة يا ابن آدم كيف وجدت منزلك فيقول أي ربي خير منزل فيقول سل وتمنى فيقول وما أسألك وأتمنى أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات لما يرى من فضل الشهادة من أخبار المشتاقين حكيم المدني من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومنطلق الغزاه الفاتحين سمع النفير إلى الجهاد فخرج مسرعا إلى أفغانستان حيث كان في جلال أباد مع رفيق دربه خطاب عاد إلى موطنه لعلاج أمه المريضة ثم رجع قافلا إلى طاجيكستان، حيث شارك في معامعها وبقي هناك لبعض الوقت أميرا للعرب وفي هذا الوقت كان القائد خطاب يتصل به من الشيشان ويخبره عن تفاصيل العمليات فطار إلى الشيشان مع عشرة ممن انتخبهم وخاض هناك فصول القتال حتى انتهت الحرب الأولى خرج من الشيشان في مهمة كلفه بها الأمير خطاب ثم رجع وفي الطريق قبض عليه في داغستان واشتبهوا به هل هو الذي كان في الشيشان عند تبادل الاسرى أم لا ضربوه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 وأقر عينك بالشهادة. من أخبار المستأقيم، من أخبار المشتاقين من أخبار المستأقيم، من أخبار المستأقيم. يعقوب الغامدي، عندما استقر الأمر بالقائد خطاب في الشيشان، طلب من أخيه حكيم اللحاق به، فأبا يعقوب إلا السفر معه. فأذن لهما خطاب رحمه الله بالقدوم فطار إلى أذر حاول الدخول أول مرة فلم تنجح المحاولة وأسر دليله الشيشاني فأعاد الكره، وأكرمه الله بالدخول فرح به خطاب وإخوانه وبدأوا طريقهم في الجهاد انتهت الحرب الأولى فكان مسؤولا عن معسكر خطاب وخرج الله على يديه عددا من الشيشانيين بدأت الحرب الثانية وكانت أشد قوه وشراسة فأذخن بالعدو الروسي أشد الإثخان وأذاقه الويلات والحسرات فلقد تعلم الكثير الكثير حتى أصبح جنرالاً بل قائد أركان جيش حرب.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 وهو مقبل غير مدبر ليلحق بقافلة الشهداء إن شاء الله فلله دركم يا أهل غام كم أنجبتم لنا من أبطال فإلى أمريكا صنعوا ثوابيتكم واحفروا قبوركم فالهوت قادم لكم بإذن الله اللهم اجعلوا دورة تغفرت خطوة على ايدينا واجعل دولة الإخلال تقام على اجسامنا حتى يناد من أرضها التجميع وفي الجراح الغامدي أحمد الحجنوي من بلاد الحرامين من أرض الجنوب أرض المجاهدين والشهداء من غامل كان خطيبا وداعية ومجاهد تربى في بيت من بيوت الدين والخلق، فأبوه شيخ علم وأمه داعيه كان قلبه معلقا بالجهاد إذا هاجر إلى أرض أفغانستان ليعد ويستعد كان أحد أفضت فزوتي وسلطن والميورك التسعة عشر في يوم الثلاثاء المبارك مهما تحدثت عن هذا البطل فلن كو فيه حقه وحسبك وصيته التي كتبها قبل العمليات باسفر لترى فيها صدق النيه الحق واليقين بموعود الله ومطابقتها للواقع اللهم تقبل منه وانزله منازل الشهداء واشفعه في اهله ووالديه واجعله اسوه حسنه للشباب المسلم <تصفيق> الذي يعبد الله وحده وبمثل هؤلاء تقام الامم وتحيا المبادئ وتنثر العقائد <تصفيق> إن كان قد قتل الله عزة رحمة الله عليه وتقبله شهيدا ففي الأمة عبد الله عزة وإن كان قد قتل يحيى أيهاز رحمة الله عليه وتقبله شهيدا وبالأمة ألبو يحيى أيهاز وإن كان موجودك أسام soybean لادفت حفظه الله قتل ففي الأمة ألب أسام ابلاثت فلتنتظر امريكا الرجال فقد عجز هؤلاء عن الكلام و ابدا الا ان يسطلوا ما يريدون من دمائهم و يضعوا نقاط الاحرف من اشلائهم و قوائل الكلمات من جمادينهم في صمت وهبوط فلتنتظر, فلتنتظر امريكا الرجال فقد عجز هؤلاء عن الكلام و إلا ان يسطروا ما يريدون من دمائهم ويضعوا نقاط الاحرف باشلائهم وفواصل الكلمات من دواجمهم في صمت وهدوء لتقرأ عن ريك وتعي ما يريدون وتعلم ان ارواحهم اغلى ما يملكون قدموها رقيقه وهم في من منعمون ولسان حالهم اقسم اما ان اعيش بعزتي بكرامتي او ان تدق عظامي رسالتك مقادها قد سئلت واخواني عيش الذل فلتعيشه امريكا وليذوق الرعب في قلوب شعوبهم وجيوشهم وليذوق الربال والغد من المجاهدين الطارقين فقد بلغ السيل الكبر ولم يعد يقاط أهل المحافة والإخاء حاشوا على أدي النبي يرجون رحمن السماء <تصفيق> يا إخوتي ماذا نقول إن التاريخ لا يفجل بمداده إلا أهل بدماء هؤلاء إلا قصة هؤلاء إلا ابتال هؤلاء فيا لها من كرامة عظيمة أكرم الله بها هؤلاء الشهداء وما عند الله خير وأبقى والله عنده حسن المهاب يا أهل القرآن ويا حملة الرسالة ويا دعاه الإسلام لقد كان أهل القرآن العاملون ودعاة الإسلام الصادقون أول من يذود عن حياض هذا الدين نعم ألم يقل الفاروق رضي الله عنه للصديق بعد اليمامة لقد استحر القتل بالقراء أي كثر واشتد لقد استحر القتل بالقراء في اليمامة فافقه سير أسلافك يرحمك الله وشجعان الأمة وأبطالها لا يحاط بهم كثرة وفرسانها ورجالها لا يحصون عدة وفيما ذكرنا كفاية ومقنع إذ ليس في استفاء بطولاتهم مطمع ومن أراد الوقوف على المزيد فليتتبع الغزوات المؤلفه والتواريخ المصنفة يرى من علو همتهم في الجهاد والصدق في طلب الشهادة ما يبهر العقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إن الجهاد والتضحية قدر هؤلاء الأبطال الغطاريف والصناديد المغاوير إنهم مجموعات صغيرة استطاعت أن تفعل في العدو الأفاعيل فكيف لو تبنت الأمة هدفا كهدفهم وحملت هما كهمهم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 أن هناك صلة نتيجة التحريض فهذا صحيح فنحن محرض والتحريض متعين اليوم وقد كلف الله سبحانه وتعالى به خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فكف بأس الكفار سبيله القتال والتحريض فهذا الرب صحيح أننا حرضنا على قتال الأمريكيين واليهود فهذا صحيح. هذا البطل، هذا العبد، هذا الجبل الأشم، هذا العقل العتيدة، أو القلعة العتيدة، هذا الرجل الذي ضحى بماله ووقته وصحته ونفسه وأمواله في سبيل الدفاع عنكم. نعم عنكم وعن المسلمين عن عقابتهم وعن دناهم وعن أعراضهم وعن أموالهم. هذا الرجل. يجب أن يكون محل اعتزاز في نفوسنا ونسام شرف على صدورنا وتاج كرامه فوق رؤوسنا وأن يكون قدوة لأبنائنا بدل أن يكون القدوة لعب كرة أو ممث أو مغني تسأل الطفل عن أي مغني يجبك عن اسمه وتسأل الطفل عن أي لاعب كرة في عن اسمه أما تسأل عن أسامه وعن عبدالله عزام وعن انور شعبان وعن عادل الغانم وعن متعب بن عتاب ابدا لا احد يعرفه لانه في واقع الأمة ولكنهم عند الله باذن الله في اعلاء الليل ان امريكا ومن وراءها من اليهود والنصارى لا يعلمون علم اليقين ماذا يعني ان تعود روح الجهاد في نفوس ابناء الامه لذلك فهي تريد ان تضرب شخص اسامه تلك الظاهره التي احيت الأمة من جديد يريدون ضربها لتموت النفوس مره اخرى ولكن هيهات هيهات لقد سرت روح الجهاد في نفوسنا فأنا لأبناء القيادة والخنازير ادفاء تلك الروح ولكن حب أؤكد أن البلاد ليس سعودي ولا مثل سعودية ومنبوض لسعودية ونحن نرجو من صحبتنا الحرة أن تتقيد بأن هذا سعودي لا نبلم سعودية لا كثير ولا قليل وهو مجرم أساسا في أي مكان زمان أنا ليد ألفت الخيانة والخسة أن تستحوذ على نفوس تبيعها رخيصة في سبيل الله وكل من يقف في خندقهم فلا يلومن إلا نفسه فإن قصدت كيف الخروج من المأزق فهذا الأمر بأيدي الآخرين أما نحن اعتدي علينا فواجبنا الأولى نرفع الاعتداء فالذي اعتدى علينا فليرفع الاعتداء اليهود بين لنا وبشرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام أننا سنقاتلهم بهذا الاسم وفي هذه الأرض في هذه الأرض المباركة عند مصرى نبي عليه الصلاه والسلام فأمريكا أقحمت نفسها وأقحمت شعبها مرارا وتكرارا منذ أكثر من خمس. منذ أكثر من, أكثر من 53 سنة وهي التي اعترفت لإسرائيل وهي التي دعمتها وهي التي أرسلت وأنشأت جسرا جويا عام 1393 الهجرة الموافق 73 أيام نكسر من أمريكا إلى تلابي بالسلاح والعتاد والرجال وأثر على مجريات المعركة فكيف لا نقاتلها يجب على كل مسلم أن يقاتل فهي إن أرادت النجاة نحن قلنا كلمات بسيطة ولكن أرعبت أمريكا ومحت قيمة والدعوة ادعاءات مضحكة قالوا إن في رسائل اسامه شفرات للإرهابيين فكأننا نعيش في زمن البريد الزاجل و ليس هناك تلفونات وليس هناك مسافرين ليس هناك إنترنت وليس هناك بريد عادي ولا بريد سريع والأكتروني يعني أشياء مضحكة جدا يستخف بعقول الناس وهو كلمات سمنا أن أمريكا لم تحلم بالأم حتى نعيش واقعا في فلسطين هذا فضح الحكومة الأمريكية ووضح أن هي تعيش عميلة لإسرائيل وتقدم مصلحة إسرائيل على مصلحة شعبها فالمسألة سهلة لن تخرج أمريكا من هذه الأزمة إلا أن تخرج من جزيرة العرب وتوقف الدعم عن فلسطين وتوقف تدخل في جميع شؤون العالم السلام هذه المعادلة لو أعطيناها لأي طفل في أي مدرسة أمريكية لحلها بسهولة في ثواني ولكن بوش نظر لعمالته ومن لا يستطيعون حلها إلا أن تأتي السيوف على رؤوسهم وفرقوا في <تصفيق> والعزم منه تفجر يا سر وهولها ما هاب كفرا أبرى يا رب ليه لم يدور فيه الذي من الكرام لا ينام في لذاته والكفر بالحب برى Śląت له اعداؤه ويقينه صلب العرى ضاضت فيه ايامه والقلب منه استبشرا حنت له اقدامه وبكت اليه تفطرا وشكت له اطرافه اسما واتصبرا فاجانا متجلدا تجلى والله مشترى اجاها متجلدا تتبعته الله مشترى احبابي الكرام نحن قدمنا ما امرنا الله سبحانه وتعالى به نحن ما صنعنا بدعا من الامر ولا تكلمنا ببدعا من القول وإنما طبقنا ونفذنا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به أمرنا الله سبحانه وتعالى بالجهاد فجاهدنا وأمرنا الله سبحانه وتعالى بنصرة المستضعفين فنصرنا المستضعفين وأمرنا الله سبحانه وتعالى بإرهاب الكافرين فارهبنا الكافرين وأمرنا الله سبحانه وتعالى بمقاتلة أئمة الكفر فقاتلنا ائمه الكفر نحن نفذنا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به على قدر استطاعتنا والله سبحانه وتعالى سيعطينا ما وعدنا ان تنصر الله ينصرك نحن نعتقد ولا نزكي أنفسنا على قدر طاقتنا وعلى قدر امكانياتنا نعتقد أننا نصرنا الله سبحانه وتعالى ونعتقد أننا نصرنا دين الله سبحانه وتعالى ونعتقد أننا استجبنا لنداء المستضعفين في فلسطين ولنداء المستضعفين في الشيشان ولنداء المستضعفين في كل مكان وأننا استطعنا أن نضرب رأس الكفر. الذي يتعمد في الليل والنهار ويصرح علانية عداءه للإسلام استطعنا أن نضربه في عقر داره وهذا محض فضل الله سبحانه وتعالى وهذا هو توفيق الله سبحانه وتعالى أعطينا الله سبحانه وتعالى ما أمرنا فعليه سبحانه وتعالى أن يعطينا ما وعدنا إما النصر وإما الشحر يا إحوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحافة والاخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء وبمثل هؤلاء تقام الامم وتحيا المبادئ وتنتصر العقائد يرجون رحمان السماء يرجون جنيه ربهم يوم القيامة والجزاء يوم رهيب قاتل في لحظة حق اللقاء ترى رجوها كارحات ترى رجوها ناعمات يا إخوتي ماذا نقول أم حسننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبتهم أهل معافة والإقاء عاشوا على هدي يرجون رحمان السماء ترى وجوها ناظرا فوق المنابر في السماء فاذا سألت فانهم قوم لباتهم الوفاء حسننا جلب البكاء لصحبة المحافة والإقاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يا رب إنا مذنبون يا إنا مشفقون يا في جنة فوق السماء في جنة الخلد التي رفع وزوننا هل يا إخوتي ماذا نقول ام حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإقاء عاشوا على يرجون رحمن السماء يا إخوتي ماذا نقول أحبنا جلب البكاء جلب الهكاء لصحبته المحافة والإقاء عاشوا على أتي النبي يرجون رحمن السماء التاريخ لا يحجر بمداده الا أهل بدماء هؤلاء. الا خطف هؤلاء. الا السال هؤلاء. يا رخوتي ماذا نقول? حزنا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة المحافة والإقاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء فهذا الإسلام اليوم يناديهم وإسلاماه وإسلاماه وإسلاماه ألا هل النغط اللهم فاشهد ألا هل النغط اللهم فاسحد على هد والنعب اللهم, اللهم فاسحد وإسلاما وإسلاما وإسلاما ربا ودودنا هل ربا يا ربا بما لا قريبا قريبا قريبا بسم الله الرحمن الرحيم إن أرض الله واسعة لمن يريد الانطلاق ستكون كثنة ويكون الدين كله لله فإن تهوا الله بما يعملون بصير إن عرض الله واسعة لمن يريد الانطلاق, لمن يريد الانطلاق من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من Ułamie nowa ورسالة إلى رجال المباح إلى كناب الدونة ما لكم تعينون الطلاعات على إخوانكم من أجل حفلة نار تراقبون الناس والمسلمين وتعذبون المجاهدين فاتقوا الله تؤلوا الله وخفوا عنا أذاك وإلا فوالله أقسم بما بالله مصر إخوان التسعة عشر أن الأمر كان في عقر ذاهم إن لم تكفوا عنا أذاك ليس لكم منا إلا السيف والسنام لا أوان الطلاعات فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم فجروهم صفعوك يا صفل الحجاره انت تعرف ما السبب خافوا على زيف المناصب والكراسي والرتب صفعوك والتلمود يعوي فوق ألسنة اللهب نعم كل الوجود تكشفه فلن الوجوه تكشفه فلمن العجب صفعوك يا طفل الحجارة صفعوك حكام الأرض لا الله عليهم كل ما لاحظ يا هل سيأتي بعد هذا قائل لكيف جاء يا أمتي وجب الكفاح فدع التشدق والصياح ودع التقاعس سليس ينصر من تقاعس واستراح الكفر جمع شمله فلم النزاع إن انا نتوق لألسن بكم على أيدي انفصاح إنما نقوم به اليوم من عمل ضد اعداء الله من الامريكان وغيرهم في بلاد الحرمين إنما هو استجابة لله عز وجل استجابة لنداء رسوله صلى الله عليه وسلم بأن قال أخرج المشركين من جزيرة ونصرة لإخواننا المستضعفين في كل مكان وقد جئناكم يا أمريكان بالذل سنتظرون أمريكا هي العدو الرئيسي رقم واحد والله من قال غير ذلك فهو ادرا اخوانا ادرا اخوانا الشيخ عمر عبد الرحمن ادرا الاخوان في كوبا ادرا يا اقصا ادرا يا اخواني في الشيشان ادرا اخوتي في اندونيسيا ادرا اخواني المستضعفين في كل مكان فليست الا نفس واحد فليست الا نفس بها نفس حتى نفسا في سبيل بكل Just bombs, fire, destroying homes, cutting your heads. Our Mujahideen is coming to you very soon to let you see what you didn't see before. Akuhum Hazn ibn al-Luwa, mutaqaddi' fil mabahat al-amma Ahmed Abu Omar al-Ta'ifi. Inn تبعت في الصليحة في ترتي حتى أثارت الفضيلة همتي حتى أثارت الفضيلة همتي إذ دمدمات عند الغضاء وهذا العمل هديه نقدمه إلى موكب النور. ذلك الموكب الكريم الذي سار فيه المجاهدون والشهداء في طريق فرشوه بالاشلاء ورووه بالدماء وصوروه بالجماجم إلى موكب الثابتين. إلى موكب, الثابتين إلى موكب الثابتين على الحق القابضين على الجمل الهادفين لرفع راية الجهاد إلى الشهداء إلى كل الأعمال الى إلى حراس المعاقل الإسلامية إلى حمات العرض الى من حطم العيوة الطغيان الى من ارخص الحياه من أجل العقل أرخص الدماء من أجل للقيم والمبالي إلى الأسرى في كوبا وإلى الأسرى والمعتقلين في جزيرة الأرض كل العلماء المطارفين في بلاد الحرمين إلى كل الفارين بدينهم الصادعين بكلمتهم إلى كل علماء الجهاد إلى شيخي الشيخ أسامة بلاد حفظه الله وراءه هذا العمل واتقبلوا تحيات أخوانكم في صوت الجهاد للإنتاج الإعلامي ولمعرفة إصداراتنا تجدونها في موقعنا على الانترنت صوت الجهاد او في موقع مركز الدراسات والبحوث الاسلاميه